أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقاتلوا أنفسكم إن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 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكف إذ عنكم سجاجاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض لِذذِجَادينَ صب مّ بمَكتَسَبُ وَرِ سَائِنَ صبُ مِ بمَكْتَسَبْ وَسْأَل اللهَّهَ مِنْ فَل إِ اللهَّهَ كََ بِكُِّ شيءَيْ